وكذلك مسكن ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أدعو الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه وَلَهُمْ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَادِهِمْ قَالَ حَتُّونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَعْرُونَ أَنِّي هُوَ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْجِنّ إِن فَلَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ وقال لفتيانه دعوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلم وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ